سبيدا. ومن ينذر بأسا سديدا من لجنه ويبصر المؤمنين الذين ما يكسون فيه أبدا ويوير الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآباء تخرج من أفواهن إن يقولون يكونون إلا شيبا ولعل جباطع نفس جعل آثالهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أجبا. فَمَا ذَا عَنَّمَا عَلَى الْأَرْضِ لَهَا لَنَا أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مَا عَلَيْهِمْ صَعِيدًا جُثَثًا أم أكدت أن أصحاب الكلف والعظيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أولت الكلف إلى الكلف فقالوا ربنا من ذكر رحمته لنا من امننا وجدا فظلنا لنا الا تلك سكننا عددا قم ما بعثناهم لم زي أحضان ما لجتوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم كتية آمنوا بردهم ويدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن نجعوا من دوله إلها لقد قلناها إذا انشقضا هذا ما اتخذوا من دونهم آلنا لولا يأتون عليهم بسلطان بير فمن أظلم من افترى على الله كذبا وَإِذَا احسنتموهم وما يحبدون إلا الله فأقوا إلى الكهس ينشر لكم ربكم من ينفر لكم ربكم من رحمته ويهي لكم من أمركم من فقر وترى الشمس إذا طلعت فزاوروا أن تهجهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الزمال وهم في فجوة منه ذلك من من يهدر الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا منتدا وتحسبهم أيقابا وهم ركود ومقلبهم ذات اليمين وذات مال وسلبهم باسق جراعاً في الوصيد لو اطلقت عليهم لوليت منهم فراراً ولملت منهم رغباً وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لديهتم؟ قالوا لديهنا يوماً أو بعض يوم قالوا أعلم بما لبثتم فاضحوا أحدكم بورقكم هذه إلى المجينة فليعنظر أيها أجدى طعاما فليأتكم برزق منه فليأسكم برسك منه وليتلصف ولا يكترن بكم أحدا إنهم إنهم ويظهروا عليكم يرجموكم أو يعيجوكم في ملتهم ولن تفلحوا كذا أبدا وكمالك أخصرنا عليهم يخلموا أن وحد الله وَأَنَّ السَّاعَةَ لا ۚ فيها رَيْبَ فِيهَا بينهم وَأَنَّ فقالوا يَبْعَثُ عليهم فِي ربهم أحلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنستقلن عليهم عَنْهُمْ سيقولون ثلاثة روا بعضهم ويقولون خمسة سادسهم تلبهم رجما بالغلب ويقولون سبعة وثامنهم تلبهم قل ربي أخلم بعزدهم ما يحلمهم إلا صني، فلا تماذين إلا نرا، ظاهرا راه، إلا نرا ولا فيهم منهم أحد. ولا تقولن لشيء إنه فاعل ما لك إلا أن يشاء الله وانقل ربك إذا نشيت وقل عشاء أن يهدي الرب أقرب من هذا رشدا ونجسوا في تهسر ثلاث مئة سنة وزاجوا فسعا قل الله بما نجسوا له ويب السماوات والأرض أضفر لي وأسمع ما لهم من دونه ولي ولا يشرك في حقهم أحدا وَاسْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كُتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَثْلَ لِكَرِمَاتِهِ وَلَنْ بَجْدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَزَى وصل النفسة مع الذين يجعون ربهم بالغداة والعسين دون وجهه ولا عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تبع من أوفلنا قلبه عن ركرنا واستبع هواه وكان أمره فرقا وقل ارحبكم ربكم ومن شاء فليؤموا ومن شاء فليكفر إنا أعددنا لله عننا رم أحاضبهم تراجقها تغيثوا يغعثوا بماء كالمهل يشوي الوجوب لئس الشراب وشاء السمر سفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إننا نجي أجر من أحسن عملات أولئك لهم جنات عدن تجري تقسم الأنهار وحلوا فيها من أشاهر من زهدون ويلبسون ثيابا خضراء ويلبسون ثيابا خضراء من شدشوع تزرق متكئين فيها على الأرض. نعم الثواب وحسن الشر ارتفقا واطب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحد ما جنتين من اعلاه وحققناهما بنصر وجعلنا بينهما زرعا سلت الجنة مئاتاً أقلها ولم تظلم منه شيئاً وقد جرنا خلاله ما نهراً وكان له ثمر فقال لصاحب وهو يحاور أنا اكثر منك مهلا واعز نفرا ودقل جنه وهو ظالم لنفسه قال ما أهم دحا دحا أبدا ابدا وانا او نصف ساعه قرت ما طيرا منها من قبا قال له وهو يحاوله أكفرت بالله خلقك من سراب ثم من ثم شوات رجلا لكنه الله ربي ولا الشرك بربي أعذاك ولولا إذ دخلت جنة تقلت ما شاء الله لا قود إلا بالله إن ترم أنا أصلا وَوَلَدَ وولدا فعسى ربي أن يؤتي الخيرا من جنتك ويرسل عليها من السَّمَاء ويرسل عليها حسباناً من السماء فتشبع صعيداً جلقاً أو يشبع ماءها غورا فلن تشتطيع عليه طنباً وأحيط بثمره فأخذحي قلب كفته على ما أنفق وهي خاضية على عروسها ويقول يا ليتني لم أشركت ربي أحدا ولم تكن له سئة ينصرونه من دون الله وما كان منطخرا هو طير فوابا وطير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختر طبيه نبات الأرض فاختلط في نبات الأرض فأصبح هَشِيمًا هشيما تذروريا وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون جينة الحياة الدنيا والباقيات الصامعات خير عند ربك ثوابا وخير الأملا ويوما نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئت كما خلقناكم أول مرة بل جعلتم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فتع المجرن تقولون مما فيه ويقولون يا ولتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا الْجِبَالِ ولا يظلم ربك رَبُّكَ قلنا بِحِكْمَةٍ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ كان الجن ففسقوا عن أمر ربي أعدت تخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بخل وانين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا صلق أنفسهم وما كنتم عبدا ويوم يقول نادوش رجائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم واجعلنا بينهم موجقا ورأى المجرمون النار لهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفات ولقد صوتنا في هذا القرآن ما في كل وكان الإنسان شرحا إن جدناك وما منعناك يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويتغفروا ربهم الا انت إلا أن تأتيهم سمة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبسرين رَنَ وَمُنيرٌ وَأَنْجَدَ جُنُودَ اللَّهِ لَنَصْرِهِ بِالْبَاءِ واتخذوا بَدَنَهُ حَقًّا تَفْكُهُ أَعَاجِيبُ وَمَن أعلم ممن يكبر بآيات ربه فأخرض عنها ونشي ما قزمت يداه إما جعلنا على قلوبهم أسنة أن فهو في اذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا الى ابدا فربك الرسول لو نآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وصلت أذلتناهم لما علموا وجعلنا للمحيثهم موحدا وإذا قال موسى فتاه لا البحرين أو أمضيح قبا فلما بغضا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتقل شديله في البحر شربا فلما ما قال فذو أذن غدا لقد نصينا الشبرين هذا من خبر قال أرأيت إذ أوما وفي الغفره فتنسيت وما انسى إلا الشيطان أن الكره واتخذ سبيله في البحر قال ذلك ما كنا نبعد فرسا اجدى على ما فوجد عبدا مِنْ فوجد وحتيناه رحمة من عندنا وعلمناه بالليد مما علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا قال ستهجني إن شاء الله صابرا ولا كأمرا قال فإن اتبعتني فلا تشأني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلقا حز كُذِّبَ رَسُولُهُ فَسُنَّةَ قُرُونٍ قَدْ قال كَذَلِكَ أضلَّ فَسَاءَ جئت الْقُرُونِ وَكُلٌّ قال بِهِ مُسْتَهِزِئًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لن تطيع معي صدرا قال لا تاخذني بما نسيت ولا تررقني من امري فانطلقا جاء الى <سؤالك> لقياه <سؤالك> لا من فاقتله قال اقتلت نفسا تفيدا بغير لقد جئت شيئا مكرا قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صدرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدوني عمرًا فانطلق حتى إذا أزيا أهل طعما أهلها فأبو أي ضيفهما فأبو أي ضيفهما فوجد فيها جدّ يريد أن قبّ قال لو شئت لك خلف عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنزئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أم اما السفينه فكانت المساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فرسينا أن يرصهما طغياناً وكفراً فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً شكاة وأقرب وَأَمَّا وأما الهداء فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته قيد لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشد هما ويستقر جات زوما رمت من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تفع عليه صبرا ويسأنونك عن ذي القرنين قلت أتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناهم كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغربك وجدها تغرب فِي عَيْنِ الحمئة وَوَجَدَ عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إنا أن تعذب وإنا أنت واتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعجبه ثم يرج إلى ربه فيعجبه عذابا نكرا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وعمل صالحا فَلَهُ جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع جبدا فإذا بلغ مصرع السمت وجدها فصلوا على قوم لم نجعل لهم من دونها شكرا كذلك وقد بما لديه ثم أسبع سببا حتى إذا بلغ بين السجين وجد من دونهما قوما لا يتاجون يفقون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجود ومأجود مستدون في الأرض فهل نجعل خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سجا قال ما مت كني في ربي خير فأعلموني بقوة لأجعل بي بينكم وبينهم رجما آتوني زبر الحديد حتى إذا شعوا بين فَذَٰئِنَ قَالَ فُخُوٌّ أَسَاءَ إِذَا جعله نارا قال قَالَ افرض أَفْرِضْ قطرا قَرَارًا فَمَنْ صَارَ أَن صاروا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعج ربي جعله ذكا وكان وعج وترثنا بعضهم يومئذ يموز في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وأرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الَّذِينَ كَانَتْ في فِي غِطَاءٍ إِنَّهُمْ وكانوا لا يستطيعون السَّمْعَ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن يد اتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أخذجنا جهنم للكافرين نزلا قل أن ننزعكم بالأخوات أعمالا الذين ضل سحيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات رب بهم ولقائه فاذقت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وجنا ذلك جزاؤهم جهنم بما شفوا وَ اخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفرزوت نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مزادا لك لمات ربي لنسل البحر قبل أن تنفدت لمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليحمل عملا صالحا ولا يشك بعبادة ربه أَحَدًا